سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جِنَانَ الخُلُودِ وَمِنْكَ الْمَزِيدِ عَصَيْتُ كَرَبِّي فَاغْفِرْ لَنِي وَتَاسْتُرْنِي رَغْمَ أَنِّي عَلِيتَ لِأَنَّكَ رَبِّي غَفُورٌ وَدُودٌ رَحِيمٌ مُذْ كُنْتَ رحيم بكل الورى والعبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسا كل حين يزيد فقات قلت في الا لا تقنط وان تعف عني فذا يوم عيد وان تعف عني فذا يوم عيد